بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحتيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتنو عليه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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 127-بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 128-قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دو فتمنوا الموت فتمنوا الموت إنكم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تثرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 125- فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 126- وإذا رأوت إشارة أوله وإن فضوا إليها إن فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.